أين يقطنون؟, يقطنون مدينته كانت تسمى يثرب نسبة إلى أحد العمالق فسميت في القرآن والسنة المدينة قال الله جل وعلا يقولوننا إن رجعنا إلى المدينة وقال عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ومدينتهم حج حجة الوداع فلم يلبث أن طاف طواف الوداع صبيحة الرابع عشر ثم قفل راجعا تشرف به المهاد والنجاد حتى أقبل على المدينة فلما رأى جدرانها ودورها أطلق لناقته الزمام وقال هذه أرواح طيبة هذه أرواح طيبة حبا فيها ورحم الله من قال أمر على الديار ديار ليلة وقبل ذا الجدارة وذا الجدارة وما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار فدخلها صلى الله عليه وسلم وهو يقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ثم أخبر عن مناقبها من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها ويقول ما عليه الصلاة والسلام ألا وإن على كل باب من أبواب مدينة ملكان لا يدخله الدجال ولا الطاعون ولو سألنا أي أحد ما الفتن تنقسم هنا قسمين فتن دين وفتن دنيا فأعظم فتن الدين الدجال ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال فهو أعظم فتنة فعصم الله المدينة منها وفتن الدنيا المهلكات الطاعون لأن الطاعون لا يبرع وينتشر بين الناس انتشار النار في الحطيم ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم لا يدخلها هؤلاء المدينة الدجال ولا الطاعون وقال عن أهلها من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذيب الملح كما يذاب الملح في الماء من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء وقال عليه الصلاة والسلام من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة وقال إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة ودعا الله بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة ودعا صلى الله عليه وسلم للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة وقال اللهم بارك لهم في صائهم ومدهم وجعل لهم سوقا وحدد لهم مقبرة صلوات الله وسلامه عليه بل حدد لهم مضمارا تتسابق فيه الخيل وجعل الخيل قسمين خيل مضمرة وخير غير مضمرة وجعل لهذا ميدانا وهذا ميدانا صلوات الله وسلامه عليه هذا كل حانوا صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة الأولين مع الأنصار الذين نصروه وأيدواه وأثنى الله جل وعلا عليهم في